ثلاثة استمع للنص الآتي وأعده ثم تحدث عنه مع أصدقائك الآثار الإسلامية التركية توجد آثار إسلامية تركية كثيرة في البلقان العدد الكبير من هذه الآثار يتكون من المساجد والجسور والقبور والقسم الآخر يتكون من الخانات والحمامات والمدارس والمكتبات والمستشفيات ولكن مع الأسف الشديد تم تدمير قسم كبير من هذه الآثار فإن الوضع ليس مختلفا في الشرق الأوسط على سبيل المثال مجمع السليمانية وسوق الحميدية وقلعة الشام هذه هي الأماكن الإسلامية التركية المشهورة في سوريا وقد عانت هذه الأماكن من أضرار كبيرة في الحرب الأخيرة وللأسف اليوم لا يمكننا حماية هذه الآثار التي تركها أجدادنا ميراثاً لنا